قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني, حمتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي قرآن طهر ذاتي قرآن عصمة أمري قرآن طوق نجاتي قرآن نبض حياتي قرآن طهر ذاتي قرآن عصمة أمري قرآن طوق نجاتي إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند ملك الخلق لعالي الدرجات إن القرآن لنور يتفجر جَرى في جنبات يرفعوني عند ملك الخلق لأعلى الدرجات أي نبع حياتي قرآن طهر ذاتي قرآن عصمة أمري قرآن طوق نجاتي قرآن نبط حياتي قرآن طهر ذاتي قرآن عصمة أمري قرآن طوق نجاتي إن القرآن أني سلف آدي في أزمات يمنحني الصبر على ما قد ألقي من آثرات إن القرآن أني لفؤادي في ازماتي يمنحني الصبر على ما قد القى من عثارا قراني نبض حياتي قراني طهرا ذاتي قراني عصمة امري قراني طوق نجاتي قراني نبض حياتي قراني طهرا ذاتي قراني عصمة امري القران طوق نجاتي معجزه تخلدت ما اعظمها من كلمات من رحم الله علينا بكتاب من رحمات معجزه تخلدت ما اعظمها من كلمات من رحم الله علينا بكتاب بالرحمان तुहारदाती طهر ذاتي आनी आसम तो अम्री طوق نجاتي तो نبض حياتي जाती طهر ذاتي नब दो हयाती कोरो طوق نجاتي कोरो نبض حياتي तो طهر ذاتي आनी तो को न طوق نجاتي